في الدنيا والله انكم لمفسدون من المصلح ولن شاء ما نقول ان تنكم وَلا تَكحمشرك حثؤِ وَلا أم تُ مؤ تُد خيير مِ مشرك ت One رون نَحْنُ ذَا الْقُهُورِ وَلَنْ تَنقُذُهُ نَحْنُ ذَا الْقُهُورِ فَإِذَا تَنقَّرْنَا فَإِتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمركم 111. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه لأيمالكم أن تقروا وتتقوا وتصلحوا بين